<تصفيق> قال كنتم رجحتم ان ترتيب الفرائض <تصفيق> <تصفيق> نحن قلنا الترتيب فرض، هذا غلط. نقول الآن في هذا المجلس الترتيب فرض، هذا غلط. يعني قول المرجوح الرأي عندنا أنه أنه سنة والفور ما هو الفور؟ هو المواناة وليس الفور الترتيب. نعم الترتيب عندنا مسنون وقد ذكرنا لكم الترتيب الفرائض مع الفرائض الذي هو سنة وترتيب السنن فيما بينها وترتيب الفرائض مع السنن الذي هو فضيلة نعم قال هل يصح الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الحديث الضعيف يعني الحديث الضعيف الذي ليس بموضوع الحديث الموضوع هذا أجمع على أنه لا يعمل به في شيء وأنه لا يجوز ذكره إلا مع بيان وضعه أما الحديث الضعيف فمحل خلاف بين المحدثين هل يعمل به في فضائل الأعمال أم لا يعمل والذي أراه أن الذين أجازوا العمل به في فضائل الأعمال قيلوا ذلك بشروط مآلها إلى أنه لا يعمل به وأن الخلاف في الواقع يفضي لان من قال لا يعمل بالضعيف في فضائي الأعمال هذا يعني لا كلام له في لا كلام معه لانه خارج من المساله لكن الذين يقولون إن الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال اشترطوا لذلك اولا أن يكون هذا الحديث مندرجا تحت اصل عام فإذا كان مندرجا تحت اصل عام فالعمل بالأكل قالوا الشرط الثاني أن لا يعتقد عند عمله بهذا الحديث أنه يعمل بسنة. ترى من العمل به إذن. والشرط الثالث أن لا يكون شديد الضعف، يعني أن يكون ضعفه من جبرًا. فال يعني أنا أرى أن هذا يقول إلى أن هذا القول والقول بعدم جواز العمل به في فضائل الأعمال زواء إذا وجدت حديثا يحصل على فضيلة وليس مندرجا تحت أصل فإن هؤلاء يقولون لا يعمل به فهمت ماذا؟ ومع ذلك فقد اتفقوا على عدم جواز العمل به في الأحكام هذا محل إجماعي قال ما واجب شرائح المجتمع الإسلامي تجاه المسجد الأقصى الواجب عليهم جميعا السلاح الذي يغفل عنه الناس والذي لا يغفل عنه رب العالمين وهو دعاء المستضعفين إن دعاء المغلوم ليس بينه وبين الله حجاب وإن دعوة المظلوم لا ترب والسهام الأسحار تصيب سهام الأسحار دعوات الأسحار هذه دعوات صائبة وما حية المغلوم إلا الدعاء فنسأل الله أن يرفع الظلم عن المغلومين هل تعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن في خطة الجمعة والتأمين على دعاء الخطيب هذه يعتبران من الله لا يعتبران من الله بل حكمة من نزول القرآن بقراءات مختلفة الحكمة من ذلك أن العرب كانوا قوما أصحاب لهجات متعددة ولم يكونوا أصحاب لهجة واحدة فلو نزل القرآن على لغة واحدة لا ألزم العرب أن ينطقوا نطقا لم يدرجوا عليه ولم يعتادوه فكان ذلك يشق عليهم فنزل القرآن وعلى لغات العرب جميعا مثلا نحن الآن في رواية ورش لا نهمز هذه كانت لغة من لغات العرب لا يهمزون فلو نزل القرآن وحينئذ بالهمز فقط الرجل يصعب عليه أن يقول الأرض ويقول مؤمنون ويقول الآخرة ونحو ذلك فيكون القرآن حفظه وتلاوته والصلاة به شاقة عليه لأن لسانه درج على ترك الهمز من يهمل وطلب منه ترك الهمز يشق عليه من يميل وطلب منه الفتح يصعب عليه من يضجع ويطلب منه فهذه كلها كانت لهجات عرب ولذلك نزل القرآن موافقا لهذه اللهجات جميعا. وهل معنى السبعة وهل معنى أحرف التي أنزل بها القرآن هي القراءة السبعة لا القراءة السبع هي حرف واحد. الأحرف يقولون هذا الشأن إن الأحرف السبعة يعني ما كان منها غير هذا الحرف الذي هو من ضمنه القراءة السبع بل والعشر. إن ما على ذلك أحرق. لما أحرقتي المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه خشية الاختلاف في هذا الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم قبلنا وإنما هذه, الأحرف الس... هذه القراءة السبع إنما هي حرف واحد وهو حرف قريش الذي آ... آ... قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في العام الذي آ... مات فيه وقرأ فيه ذلك العام على جبريل مرتين وبالنسبة لأحرف السبعة ما معناها هذا خلاف طويل بين أهياء القراءات هل المقصود بها لغات العرب هل المقصود بها أوجه الأداء من الاماله والفتح والتسهيل والتحقيق نحو ذلك هل المقصود بها أنه على سبعة, أقر... سبعة أوجه يعني ترغيب وترهيب وحكم وأخبار وعقائد المهم كلام طويل كل من علف في القراءات فقد جعل بابا لهذا لتفسير هذا الحديث من ذلك السخاوي في جماع القراء من ذلك ابن الجزري في طيبة في النشر وغيرهم يعني من تقدمهم نعم قلوا إن أحبكم في الله أحبكم الله الذي حبتمنا له ونرجو أن يجعل الله جميعاً متحابين فيه يوم القيامة من أبرز المحدثين المالكيين القدماء منهم والمعاصرين طيب هذا أحيل القارئ إلى كتاب قضياء ترتيب المدارك فقد ذكر فيه طائفة منهم وأحيله ايضا إلى كتاب نسيت على كل حال كتب التراجم سواء الديباج المذهب او ذيوله كفايه المحتاج او نيل الابتهاج وغيرها كلها تذكر آآ آآ هؤلاء ويعني ممن اشتهر منهم ابن بطال الاندلسي هذا من القدماء وكان ينقل عنه ابن حجر في شرحه لصاحب البخاري وقد طبع شرحه ومنهم القرطبي صاحب المفهم ومنهم القاضي عياض ومنهم ابو عمر بن عبد البر ومنهم أبو بكر بن العربي فإن شرحه شرحه على الموطأ وشرحه على الترمذي يعني كل ذلك يدل على أنه كان بأهل هذا الشأن وعلى كل حال القدماء هذا إلى إليهم متيسر لأنهم مذكورون في كتب التراجم المعاصرون نذكر منهم جمال المغرب في عهدهم شيخه لا عدوتين الشيخ سيدى المدني بالحسنى رحمة الله عليه هذا كان إماما في علوم الحديث وشيخه الشيخ محمد المكي بالطouri الرباطي هذا أيضا والكتانيون عموما عبد الحيك الكتاني هذا كان ممن يرحل إليه في هذا وكتابه ترتيب المدارك ترتيب إدارية يدل على يعني إحاطة عجيبة بكتب هذا الشأن وكتبه في هريس أيضا ومنهم أيضا أحمد بن صديق الغمالي هذا كان من الحفاظ أيضا وغيرهم قد ذكر طائفة منهم الشيخ عبد الله الجرائي رحمه الله عليه في كتابه أعلام العدوتين ومنهم شيخنا محمد الحسن الددو الشنقيطي المالكي هذا أيضا من أعلام هذا الشأن نعم هذا ما حضر الآن هل يصح حديث الشيخ والشيخة إذا زنا يفرغمه هذا ليس حديثا وإنما هذا يروى أنه كان من القرآن فنسخ أرجو أن يعني تحسن الخطوط لأننا يقول بعض الناس إذا كلمتهم تجدهم يدعون أن المغرب ليس به علماء فما قولكم في هذا ما رأيكم أكل في هذا يعني هذا القول يدل على أن هذا القائل لا يعرف المغربة ما ماذا يريد من العلماء المغاربة يريد أهل القراءات يريد أهل النحو يريد أهل الفقه يريد يعني بعد الكلام يعني قوله دليل سقوطه هو يحمل ضعفه في ثناياه هذا الذي يقول علماء المغرب المغرب ليس في نقول ماذا عرفت من المغرب أين جلت أين نظرت؟ أين ذهبت؟ والعلماء في المغرب فقط الذين ال... الذين عرفناهم في البوادي نعد منهم اكثر الذين في... نعرفهم في الحواضر في البوادي فقط لا نحدثكم عن حفاظ ألفية بن مالك وعن ال... الناس الذين يحفظون لموتون وأخبركم قصة عن طفل صغير ذهب إلى القرويين في... ليدرس لي... لي فيها بعد أن درس طائفة من العلمي في البادية عند جده. يحدثني بهذا بهذا أخي وأخي حدثه هذا الصغير فذكرت لكم إسنا ده لأننا في دفي حديث. يقول حافظت في في الدوار نحن ال القرية عندنا في البادية اسمها الدوار. حافظت في الدوار كذا كذا كذا يقول لي أخي ملأت صفحة من عناوين المتون. ويقول لي لو علم جدي ماذا أفعل هنا في القراويين قال ارجع إلى إلى الدور. ما لا تضيع وقتك هنا. الدواوير هي هذه فهذا الذي يقول هذا الكلام يعني ينادي على نفسه بأنه لا يعرف أهل بلده. وهذه هذا شيء يبين لكم الفرق بين الناس اليوم والناس في القديم. الناس في القديم كانوا لا يرتحلون. الى علماء غير بلدين حتى يستوفوا ما عند بلدين. الآن الزهري لما رأى قبّس ابن ل... لما رأوا قبّس ابن قال فسألني عن سعيد المسيب، وسألني عن النظراءي. لو كان الآن في وقتنا هذا، والزهري من للشام يقول سعيد المسيب، خلاه يعرفه، لا يعرفه، وفله لا يعرفه. وأنت تجي من المدينة وتعرف علماء المدينة، تتجي من الرباط ولا تعرف؟ نحن نقول نعم. العلماء صاروا قلة وهذا ليس خاصا بالمغرية فقط هذا عام في في البلاد الإسلامية كلها بتفاوت في, في بعضها ثلاثي في القول فيه هلو النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول إمام صلى بالنسي صلاة الصبح فالنسي أن يقنط كعالته بعد الرفع من العركات الثانية وهل يقنط بعد الصبح يعني بعد الركوع في الصبح بعد الركوع وأنا لا إما سهول من الكاتب أم أن هذا الإمام يعني طيب فسجد لي بعد التسليم نحن القلوت عندنا سنة لا يسجد للسنن وإنما هذا قول الشابعية هم الذين يرونه سنة ومن نسيه أن يجب عليه أن يشته له. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.